كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نَفْسِهِ الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه الذين خسروا أنفسهم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 وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَاءَكَ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وَمَا نَحْنُ بمبعوثين ولو ترى إذ مقيفوا على ربهم قَالَ أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قَدْ خَانَ سِرَّنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْقَائِلِ إِنَّا حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَسْتَ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 قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ أُرْسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرَسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ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 في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم كَمْ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءُ اللَّهُ يُضِلُّ وَمَن يَشَاءُ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُم عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صادقين. بلَْإَّهُ تَدِعونَ فَيَكْشِف مَا تَدِعونَ إلَيهِ إش أَتَ سَعونَ مَا تُشكُون وَلا قَدِ أرسَلن إِ أُمَ مِ مِنْ قَابلِكَ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ إِلَى عِنْدِهِمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ف قطُِ عَدَابِقَوْم الذيينَ ظَلَموا وَالْحَمدُ للَِّكِ رَبِّ العالممين قُلْ الأأَرَأيتُم إنِ أَخَذَ اللهَّ سَمعكُم وَأَبَ صَارَكُم وَخَتَمَا علىلَ قُلوبِكُمَّن إلَهُ غَيير اللهَّه يَأتيكُ بُِ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 أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعدي وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قُل إِنِّي نُهيدُ أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَنْتَبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَد ضَلَلْتُ إذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ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 وَإِن تَعْدِلْ كُلٌّ عَدْلًا نَّيؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ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 أراك وقومك في طلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما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 وَقَدْ هَدَى وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أفلا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 وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَيُونُسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ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 أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها أولئك فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا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 قُلِ اللَّهُ ثُمَّذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا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 بَلَ قَدِ اجْتَمَعُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُ مَا خَلَوْنَاكُمْ بَرَاءَءُ ذُورِكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ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 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرّ وَمُسْتَوْدَع ۚ قَدْ فَصَّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ماء فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ قَطِيرًا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ قَطِيرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طلعها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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له البنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض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 كَذَامِكَ زَيََّّ لِكُلِّ أَُّةٍ عَمَلَهُم ثمَُّ إلَ رَبّمَّ رجِعُُم فَيُنَبُِّهُم بِمَا كَوا يَعَّلُون وَأَقَصَمُ بِلَّهِ جَهْدَأَمَانِهِمْ لَِ جَ أَتْقُ آيَةُ ل يُؤْمِنُ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 تُرِئْنَنَّ إِلَيَّ وَإِنَّكَ فِرِنَ لِيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الإثم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 إم لجادِلُوكُمْ وَإِن أطعتموهم إكُ لمشركون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 الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يهد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام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 وَقَالَ أَوْلِيَاؤُنَا مِنَ الْإِنسِ عَبْدَنَا اسْتَمْتَعْ بِعَطَائِنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ إِنَّ مَثْوَاكُم خَالِدُونَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ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 إِذَا شَاءَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ وَكَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعنها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها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 وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله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 لَكَ رَيْنٌ حَرٌّ مَأْمِلٌ اثَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ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 غير باب ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين آدوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقى والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقر ربكم ذو رحمة واسعة وَلَا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله شَرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هل مش هداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا؟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 لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصعكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه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 وَهُوََّ جَلَكُمْ خَلَِ فَ الأأَررض وَرفَعَ بَعْضًاكُمْ فَوْوقَ بَعْضٍ دَجَاتِ الليَبِلوكُمْ فِي مَا آتَكُمْ إَِّ رَبَّكَ سرَريعُ نعِ قَابِ وَإِنَّكُلَ غَفُور